فان للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا منه يومهم الذي يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم والطول وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور و والبحر المسجور ان ل المسجور ب ح ر إ عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين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 فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم انا كنا من قبل ندعوه انه هو البر الرحيم فذكر فما أ ن ت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فاني معكم من المتربصين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 وانه هو اغنى واقنى وانه هو رب الشعرى وانه اهلك عاد ا ل ل ؤ ل ا وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى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 في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم البيان الإنسان الرحمن الرحيم الرحمن علم علمه الله القرآن خلق الإنسان علمه البيان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 من مارج من نار فباي أ ي آ ل ء ربكما رب ر تكذبان م ا ل ش ق ن ورب المغربين فبأي الاء ل م غ ر ب فبأي ي ن آ ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان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 ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان سنفرغ لكم, أيه سنفرغ لكم ايها الثقلان ا آلاء ربكما ن فبأي ب ك ت ذ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 فباي آ ل ا ء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان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 فباي آ ل ا ء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان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 من فضل الله وان أ ن ل ل الله ف ض بيد و أ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 وخير ا ل ن ج ا ا ح وخير ل ع م ل وخير العلم. ونسألك أن تثق في في أعلى اللهم انا ل ل ع م و س أ أن ل ك تثق ز ي نسالك ن ا بالخيرات ت و ك ن ن في أ الدرجات س ا ل ج ن ة ونعيمها وما يقربنا إليها, اليها من قول وعمل اللهم انا نسالك من خير ما س أ ل ك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك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 ونعوذ بك من بك اللهم ش ر ك عاجله وآجله انا ع ل م م نسالك ه اللهم وما لم نعلم اللهم إن ن أ ل ك ف و ت ا خ وآخره ي يا العالمين ر وظاهره والدرجات العلا من الجنة يا رب وجوامعه وأوله الجنة العلا اللهم من أ ل إنا ن س فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم إ ن نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العز والكسل ونعوذ بك من الهم و الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم ج ب ن و ا ب غلبة خ ل الدين ومن و ق ر الرجال ا ل ل ه إن نعوذ بك أن نقول و بك ز ر انا أو غ ش ى ف ج و ر أو نعوذ ك بك و مغرورين ن إن ن اللهم بك من شر الخلق وهم الرزق وسوء, وسوء الخلق يا رب العالمين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 الحظ والنصيب اللهم اجعلنا ممن قام ليله القدر ايمانا واحتسابا واجعلنا ممن قام رمضان ايمانا واحتسابا, ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك يا رب العالمين اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا من النار اللهم بلغنا فيما يرضيك امالنا اللهم بلغنا فيما يرضيك امالنا اللهم بلغنا فيما يرضيك امالنا اللهم فرج هم المسلمين في كل مكان اللهم اجعل بلاد المسلمين آ م ن ة م ط م ئ ن ة سخاء رخاء يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن